كثيراً من الأحبال والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويقضون عن سبيل الله والذين يكلون الذهب والفضة لا ينقرونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علي فَتُكُوَّا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُوُورُهُمْ فَتُكُوَّا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُوُورُهُمْ هَذَا مَا كَانَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَاعَشَرْ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وخلق السماوات والأرض منها أغبعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تغلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين